يهديه الله تعالى ولا يضل له وما يضل الفلهاد له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد فان اصلخ الحديث كتاب الله تعالى احسن هذه هذه محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار باب وجوب الغسل او الغسل عن المراه بخروج المني منها عن أنس بن مالك قال جاءت أم سلين وهي جدة اسحاق يعني إسحاق بن أبي طالحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عندهم يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنان فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه فقالت عائشة يا أم سلين فضحت النساء تربت يمينك فقال لعائشة بل أنت فتربت يمينك نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك يعني عائشة رضي الله عنها تستنكر كأنها تستنكر هذه القضية كما سنسكر الآن إن شاء الله أيضا عن أنس أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة طرى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل فقالت أم سلين واستحييت من ذلك قالت وهل يكون هذا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم فمن أين يكون الشبه إن الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَىٰ أَوْ سَبَقَ يكون منه الشبه. طبعا هنا فقالت أم سلين واستحييته من ذلك يعني أكثر أصول مسلم أن قالوا أن أم سلين ولكن الصحيح أم سلمة وليست أم سلين لأنها كيف تسأل ثم تقول فاستحييته وهي السائلة أصلاً ولذلك وقع في وقع في بعض الروايات أن أم سلمة هي التي استحت من ذلك وكانها هي وعائشة يعني كانت موجودتان حينها هي وعائشة موجودة في الواقع عليك. أيضا عن أنس قال سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه فقال إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل عن أم سلمتها قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء فقالت أم سلمة يا رسول الله وتحتلم المرأة فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها طبعا فيه رواية كثيرة لهذا الحديث أخر رواية عن عائشة أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء فقال نعم فقالت لها عائشة تربت يداك وألت قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا علم ما الرجل أشبه الولد أخواله وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه هذا الباب فيه تبيين أن احكام النساء في أحكام الرجال النساء شقائق الرجال في, في الأحكام يقول اعلم أن المرأة إذا خرج منها المني واجب عليها الغسل كما يجب على الرجل بخروجه وخذ اجماع المسلمون على وجوب الغسل على المراه والرجل بخروج المني طبعا هذا اجماع أن الرجل والمراه سواء في الحكم أو ايلاج الذكر في الفرج ومجرد الايلاج سواء أنزل أو لم ينزل يعني اذا جامع رجل زوجته انزل أو لم ينزل وجب عليهما الغسل واجماعوا على وجوبه عليها بالحيض النفاس طبعا المرأة إذا انتهت عدتها من حيض او نفاس يلزمها الغسل واختلفوا في وجوبه على من ولدت ولم ترى دما اصلا يعني في بعض النساء تلد ولا ينزل معها دم طب هل يلزمها الغسل أم لا؟ قال عليها الغسل أم لا؟ ولدت بغير دم هل يلزمها الغسل؟ يلزمها الغسل طبعا يلزمها الغسل والأصح عند أصحابنا وجوب الوسلي وكذا الخلاف فيما إذا ألقت مضغة أو علقة طبعاً هذا لسه لم يتكون المضغة أو العلقة ممكن تكون في أول شهرين أو ثلاث شهور الأصح وجوب الوسلي يلزمها أنها تغتسل إن يعني المرأة إذا يعني سقط حملها بعد شهرين مثلا أو نقول بعد مثلا ما يقرب من سبعين يوم لم يتكون هذا الجنين ولكن إذا نزل يلزمها الغسل يلزمها الغسل طيب بعد الثلاث شهور بعد الثلاث شهور أو بعد, يوم أو بعد ثمانين يوم هل بيبدأ التكوين والتخليق أم لا ولذلك من عند الثمانين يوم تطالع لأحكام غير قبل الثمانين يعني المرأة لو نزل حملها بعد شهرين هل يلزمها انها تتوضأ او تصلي او لأ؟ تتوضأ او تصلي بنزول الدم هي اول ما ينزل تغتسل ثم بعد ذلك تستسفره يعني طبع خرقة وتبدلها وقت الصلاة وتغيرها وقت الصلاة وتتوضأ لكل تتوضأ لكل صلاة لان في بعض الناس بيأخذ الاحكام دي والاسف ممكن تترك الصلاة والصيام وما شابهة ذلك بحجة ان هي نفساء وليست بنفساء بل هي مستحاضة, مستحاضة. يجب عليها. عليها والأصح وجوب الغسل ومن لا يوجب الغسلة يوجب الوضوء يعني قال لك يعني بعض العلماء قال لا, لا يجب عليها إلا الوضوء فقط ولكن من قول أنها عند سقوط هذه المرغة أو العلقة يلزمها الغسل وهذا الأرجح ثم, ثم ان مذهبنا أنه يجب الغسل بخروج المني سواء كان بشهوة ودفق أم بنظر أم في النوم أو في اليقظة وسواء أحس بخروجه أم لا وسواء خارج من العاقل أم من المجنون الكلام واضح طبعا وله في إشكال خروج المني بأي صفة كان يوجب الغسل يوجب الغسل إلا في حالة واحدة حال المرض إلا في حال المرض سواء خرج من العاقل أم من المجنون ثم إن المراد بخروج المنين أن يخرج إلى الظاهر بالعبرة بخروجه من الذكر أو من الفرج فإن احتبس هذا المنين داخل الذكر او داخل الفرج المرأة أو لم يخرج هل يلزمهم الغسل لذلك؟ لا لو, لو, لو يخرج المنين هو حسب شاهو طبعا وأمسك ذكره فمنع خروج المني يلزمه الغسل على الرجح لا يلزمه لأنه لم يخرج لأن العبرة بخروج المني وليس بانتقاله إلى الذكر لأنه من الممكن أن يرتد مرة ثانية علي صبك شوي العبرة بخروج المني الشيخ رجح لكم إيه؟ إيه؟ يجب الغسل؟ العبرة بخروج المنين ذكر كتابه سكت؟ مع السكوط إكرار <تصفيق> السكوط على الشيء إكرار؟ أما ما لم يخرج فلا يجب الغسل وذالك بان يرى النائم انه يجامع وانه قد انزل ثم يستيقظ فلا يرى شيئا فلا يغسل عليه باجماع المسلمين طبعا هو الاستدلال هنا غير القضيه اللي بنتكلم فيها صح ولا صح هو دلوقتي ظنه ان هو ايه هو يجامع ولكن لم ينزل بخلاف المساله الثانيه المساله الثانيه ايه احس بخروج الايه المني فكانه مسك ذكره مثلا ومنع خروجه فدي مساله مختلفه ان انت لو الانسان يعني راى في منامه أنه يجامع وأحس بخروج المني ثم استيقظ ولم يخرج منه المني فلا يلزمه لا يلزمه الغسل لا يلزمه الغسل على ذلك وكذا لو اضطرب بدنه لمبادئ خروج المني فلم يخرج دي لا يجب عليه الغسل لا يجب عليه الغسل وكذا لو نزل المني إلى أصل الذكر ثم لم يخرج فلا غسل عليه والمساله دي طبعا فيها خلاف فيها خلاف زي ما احنا قلنا الحنابلة وده مذهب ابن احمد واصحابه أنه يجب عليه الغسل مذهب الجمهور أنه لا يلزمه الغسل ودي فايده بقى الفقه المقارن يعني انت خدت قول قول الحنابلة الجمهور من الامم الثلاثه واصحابها انه لا يلزمه الغسل لان يعني على فكره في روايه عن امام احمد في الجمهور يعني في روايه عن امام احمد غير مذهب بتاع المدرسه الرئيل ان هو لا يلزمه الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الغسل برؤية الماء علل الغسلة برؤية الماء قال نعم إذا رأت الماء فهنا العبرة بخروجه في الظاهر أم لا يبقى العبرة بخروجه, بخروجه في الظاهر وده رأي الجمهور يعني يكد يكون نحن أقول أئمة الأربعة على ذلك إلا ان الإمام أحمد في رواية عنه أنه قال يلزمه, يلزمه الغسلة والله أمر المرأة إيه هتشوف دلوقتي والنواو بيقول كده بس انا وعرفش الكلام <تصفيق> النواو يقال كلام عجيب انا انا يعني أنا, انا لسه كنت بقوله نفصل تحت <تصفيق> طبعا ان الله لا يستحي من الحب بل ان المرأة دخلت وسألكم نسلم في وجود الصحابة رضي الله عنه رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة ان يتفقهن في الدين المسألة فيها ساعة طبعا حتى أن الله عنه أرضاه في, في, في وقعة من ضمن الوقاعة لما أظن زوجة سابت بن قيس ولا مين لما دخلت أرادت أنها كان, كان مطلقة ثلاثا فتزوجها صحابين صحابة النمس سلم فعقد عليها يعني هي لم ترد أن يبني, أن يبني بها أو بنى بها ولم يأتيها لم يقربها فقال النمس سلم لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك فقالت يا رسول الله إنه مثل الهدة لا حاجة له في النساء فقالت نسل هذا الكلام أمام مين كبار الصحابة رضي الله عم بكر رضي الله يعني كأنه استدار يعني دار وشه يعني رفاعة تمام تمام زاوية رفاعة الله خير فأبو بكر يعني استحيا من كلام هذه المرأة مع ان المساله طبعا هذا يعني امر شرعي امر في الدين امر في الدين بس انا مش هقول الكلام برده <تصفيق> يعني انا اذكر كلام عجيب طبعا وفرق بين الثيب والبكر في مسألة خروج المني ولا ظاهر ولا من الظاهر انتوا قراؤوا في الكتاب وخلاص شوفوا يقول وكذا لو صار المني في وسط الذكر وهو في صلاه طبعا امر عجيب جدا يعني أمر عجيب هل يصل به الحال إلى يعني هو في ان أنه مثلا تذكر مثلا زوجته أو ينتصد أو مثلا يصل به الحال أنه يقذف فهو في الصلاة يقول فإن أمسك ذكره وهو في الصلاة فأمسك بيده على ذكره فوق حائل فلم يخرج المني حتى سلم من صلاته صحت صلاته فإنه ما زال متطهرا حتى خرج حتى خرج من صلاته يعني. تمام طبعا مساله دي عجيبه جدا المساله دي عجيبه طبعا محل نظر محل نظر الكلام ده محل نظر طبعا والا اين الخشوع في الصلاه اينه اينه أين؟ ممكن ان بعض الناس فعلا ينتصف ذكروا في الصلاه ينتصف ولكن لا يصل الحال إلى القذف لا يصل الحال لان طبعا مساله المني حتى يقذف المرء يحتاج عناء ايه بقى ما يكونش هو في صلاه ثم ان هو ذكره بايه هو طبعا هنا بيقول بحال حتى يخرج من قضية ماست الزكرة ينقض لضوء أم لا؟ ومتوا طبعا عارفين مسألة ماست الزكرة ينقض أم لو كان بشهوة ينقض وكان بغير حائل ولا بحائل؟ طب لو بشهوة وبحائل لا ينقض إلا إذا إلا إذا أنزل أمزى إلا إذا مثلا أو أنزل منيا الاخ في سنه ثانيه بيقول لي هو احنا نجيب ترمومتر نقيس <تصفيق> بيه نشوف الاخ اتحرك سابته ولا لا نعم طبعا اصدق شويه بس خارج من المني ما هو الشاهد؟ لا ما هو لا لا ده مختلف لا احنا نتكلم عن السليم الصحيح أما المريض له أحكام مريض له أحكام خاصة ليه أما خروج الذي يخرج بعد البول هو الودية وليس المنين سائل أبيض ثخين ينزل يعني بألم بخلاف المنين هو سائل أبيض ثخين ولكن ينزل بالتدفق وبشهوة كما سيئت الآن إن شاء الله تتدفق شهوه ويرتخي البدن من نزوله وصب لي فهو المريض له احكام حتى مني المريض مختلف عن مني السليم مختلف فلو كان مريضا نزل منه المني لا لا يلزمه الغسل يلزمه الوضوء فقط يلزمه الوضوء فقط والله نعم لا أصل هو هذه واقعة غير قضيتنا دي واقعة في الكلام عن الودي وليس المني حتى لما هم قفتوا غلط قال من كتاب الله من سنة رسول الله ده طلع كتاب رأي فاخطأوا فخطأهم ثم بينا له ان عليه الوضوء فقط فانت حرك قلت بعديها المريض ممكن ينزل منه المني فقلت دي قضية دي قضية المريض له أحكامه المتعلقة بيه والمرأة كالرجل في هذا بل أبا يقول إلا أنها كانت سيبة طبعا الكلام ده أنا ما فهمهوش يعني أشجعوا للكتابة أما قول عائشة رضي الله عنها فضحت النساء فمعناه حكيتي عنهن أمرا يستحيا من وصفهن به ويكتمنه وذلك أن نزول المني منهن يدل على شدة شهوتهن للرجال تنكر إذا تقول حاجة زي كده وكأنك أنت بتفضح حاجة يعني يعني مش مشهورة او الأصل أنت تسكتي ما تتكلميش كلام زي ده أمام أمام الرجال في رواية المسلمة أنها لما كانت موجودة هي عند البخاري وهتيجي المسلمة عملت غطت وجهها من حيائها غطت وجهها هي عند الإمام البخاري وقالت وتحتلم المرأة انكرت عليها وتحتلم المرأة فرب النبي استولى عليه عليها وبين لها أن المرأة אחتلم طب كيف ينكر زوجات نبي الام سلم الاحتلام للمرأة طبعا في كلام كثير الأهل المرأة القالوا أن النساء نبي الام سلم لم يحتلم وقالوا البعض قال أنهن كسائر النساء ولكن هذا الأمر في النساء قليل أقل من الرجال يعني رجل من الممكن أن يحتلم كثيرا بخلاف المرأة. المرأة بالنسبة لها يكون إيه؟ قليل وده نادر في النساء وده فعلا نادر في النساء أكثر من يسأل في باب الاحتلان الرجال وليس النساء وأما قولها تريبت يمينك قولها تريبت يمينك دية كلمة تقال إما في المدح أو الزن إما في المدح أو الزن يقول الأصح والأقوى فيها الذي عليه المحققون أنها كلمة أصلها افتقرت ولكن العرب اعتادت استعمالها غير قاصلة حقيقة معناها يعني بتقولها لا يراد بها ظاهرها لا يراد بها ظاهر هذه الكلمة فيذكرون تربت يدك وقاتله الله ما أشجعه ولا أم له ولا أب له ولا أب لك وثكلته أمه وويل أمه وما أشبه هذا من ألفاظهم يقولونها عند انكار الشيء أو الزجر عنه أو الذنب عليه أو استعظامه أو الحث عليه أو الإعجاب به والله على أما قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة بل أنت فتربت يمينك فمعناه أنت حق أن يقال لك هذا فإنها فعلت ما يجب عليها من السؤال عن دينها لبساله عاوز اقول انت اللي هي لم تقصر في شيء بل هي سالت عن أمر يخصها في في دينها فلا انكار فعلت ما يجب عليها من السؤال عن دينها فلم تستحق الانكار واستحققتي انت الانكار لانكاري ما لا إنكار فيه واضح واما قولها تربت يمينك خير في روايه تربت يمينك خير يعني خير وتفسير للكلمه المقصود معناها, معناها حسن لأنها سألت عن شيء يخص الإيه؟ يخص النساء مع استحياء النساء عن السؤال عن مثل هذه القضايا حديث هذه المرأة ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان شبه الولد او البنت بيخرج حسب قوة الماء او كثرة الماء سواء من الرجل او المرأة فان على ماء الرجل ماء المرأة ايه شبه الاعمال انا قلت الرجل ماء المرأة وان على ماء المرأة ماء الرجل شابه طف رواية تانية اذا على ماء الرجل ماء المرأة ذاكرى وإذا طبعا بإذن الله طبعا نحن نقولها على التحقيق وليس على التعليق بإذن الله طبعا. وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنفها بإذن الله هذه رواية اليهودية التي سيسأل من الله سلم الآن فالقضية العلماء لما تكلموا فيها قالوا أن من الممكن يكون الرجل ماءه أعلى يعني أقوى أقوى وأكثر يعني يحتمل القوة ويحتمل الكثرة والعكس بالعكس هنا قوله صلى الله عليه وسلم فمن أين يكون الشبه؟ معناه أن الولد متولد من ماء الرجل وماء المرأة فأيهما غالبا كان الشبه له وإذا كان للمرأة مني فإنزاله وخروجه منها ممكن ويقال شبه وشبه تقول يعني هذا شبه فلان أو شبه فلان هنا بيتكلم عن بيان صفة المني يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر هذا أصل عظيم في بيان صفة المني وهذه صفته في حال فيش استلامة يعني مرض وفي الغالب قال العلماء مني الرجل في حال الصحة أبيض فخين يتدفق في خروجه دفقة بعد دفقة ويخرج بشهوة وبتلذث ويتلذث بخروجه وإذا خرج استعقب خروجه فطورا ورائحة كرائحة طلع النخل في بعض العلماء ردوا مسألة رائحة المني كرائحة طلع النخل ردوا هذا الكلام وقالوا أن طلع النخل لا ليست له رائحة كرائحة المني قالوا رائحة أزكى من رائحة المني ورائحة الطلح الطلع قريبه من رائحة العدين وقيل تشبه رائحته رائحة الفصيل وقيل إذا يابوسى كانت رائحته كرائحة البول فهذه صفاته طبعا دي فين في حال ده للرجل والمرأة ولا المرأة؟ الرجل فقط الرجل فقط لأنه استهيت على المرأة فهذه صفاته وقد يفارقه بعضها مع وقاء ما يستقل بكونه منيا وذلك بأن يمرض فيصير منيه رقيقا أصفر أو يسترخي وعاء المني فيسيل من غير التذار وشهوة أو يستكثر من الجماع فيحمر يعني المني ويصير كماء اللحم وربما خرج داما غبيطا وإذا خرج المني أحمر فهو طاهر موجب للغسل كما لو كان أبيض واضح؟ لا تعبيق يعني. ثم إن خواصة المنية التي عليها الاعتماد في كونه منيا ثلاث أحدها الخروج بشهوة مع الفطور عقبه والثانية الرائحة التي شبه رائحة الطلع كما سبق الثالث الخروج بزريق ودفق ودفعات وكل واحدة من هذه الثلاث كافية في إثبات كونه منيا يعني هل لازم يجتمع الثلاثة أوصف دول لا مش لازم واحدة منهم تكفي في إثبات أنه هو مني ولا يشترط اجتماعها فيه وإذا لم يوجد شيء منها لم يحكم بكونه منيا وغلب على الظن كونه ليس منيا هذا كله في منيل إيه الرجل أما مني المرأة فهو أصفر رقيق وقد يبيض لفضل قوتها وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما داهما أن رائحته كرائحة مني الرجل والثانية التلذذ بخروجه وفطور شهوتها عقب خروجه قالوا ويجب الغسل بخروج المني بأي صفة وحال كان والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم فمن أيهما على أو سبقا يكون منه الشبه جوال أخرى إذا على ماءها ماء الرجل وإذا على ماء الرجل ماءها قال العلماء يجوز أن يكون المراد بالعلو هنا, هنا السبق ويجوز أن يكون المراد الكثرة والقوة بحسب كثرة الشهوة واضح الكلام قوله صلى الله عليه وسلم فمن أيهما على أيهما طبعا بالكسر بالكسر مش أيهما أيهما بالكسر إن المرأة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا كان منها ما يكون من الرجل فتغتسل يعني إذا خرج منها المني فلتغتسل كما أن الرجل إذا خرج منه المني اغتسل وهذا من حسن العشرة ولطف الخطاب واستعمال اللفظ الجميع الجميل موضع اللفظ الذي يستحي منه في العادة يعني النبي صلى الله عليه, عليه؟ إذا كان منها كما في الرجل لفي حسن المعاشرة في التخاطب مع الآخرين لا سيما إن كان الكلام مما يستحي, مما يستحي منه قولها إن الله لا يستحي من الحق لما أنكرت عليها أم سلمة وفي الرواية إن هي زهبت أول ما دخلت عن أم سلم قالت إيه يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق وأرادت أن تسد قال العلماء معناه لا يمتنع من بيان الحق وقالت في أيضا ان الله ترك وتعالى ضرب الممثل في القرآن بالبععوضة يعوزقول لا ترك على ضررب الأمسلة في القرآن وإن الله لا يستحي من الحق كان أن الله ترك على يضرب الأمسلة فأنا أسأندان حتى أعرف هذا الحق إذا كان الله تركت على تكلم عن البعوضة وإن الله لا يستحي من الحق كذا أنا لا أمتنع عن سؤالي عما أنا محتاجة إلي وطبعا الولماء قالوا إنما هذا اعتذارا بيني سؤالها عما دعت الحاجة إليه مما تستحي النساء منه في العادة يعني من السؤال عنه طيب ذكره ذكر هذا الكلام بحضرة الرجال فيه أنه ينبغي لمن عرضت له مسألة أن يسأل عنها ولا يمتنع من السؤال حياء من ذكرها فان ذلك ليس بحياء حقيقي لان الحياء خير كله والحياء لا ياتي الا بالخير والامساك عن السؤال في هذه الحال ليس بخير بل هو شر فكيف يكون حياء اسكال واضح مفيش اي اسكال فيه واحنا طبعا لا تعليق يعني لا تعليق احنا نقرا بس لو في تعليق طبعا مش هينفع نعمق في هذا الباب كثيرة. واحد يقول لي طب ما انت لسه بتقول ان الله يستحي من الحق طب ما انا قرات انا <تصفيق> <عايشة توف>؟ ما سكتش <تصفيق> نعم لا طبعا لا, دلوقتي. لا لأن هذا علم يعني احنا علم لأن على فكره يقع فيه أغلبنا بيقع في مسائل لازم امور فهو لو يعرف الأحكام أفضل أفضل من الجهل بها ما يعرف الأحكام أفضل من الجهل بها واحنا قلنا ان الله لا يستحي من الحق هذا واقع في عهد نيمسلم هل نستحي نحن من شيء ما سكت عنه نيمسلم لابد ان نتكلم فيه زي الحدود لابد ان يتكلم فيها القاضي كما ثبت عن نيمسلم الحدود خلاص حد رجمة او حد مثلا جلدة او ما شبه ذلك لابد ان يذكر له القاضي هذه الالفاظ التي ذكرها نيمسلم هذا ليس بالانانة لانه يحكم فيه بدم أن تظهق نفسه وروحه من الممكن أن يكونش فيها من قضية فالنبي السلام لما سأل ماعز أكثر من سؤال واصل للكلمة نفسها فهل تقال بقى على الفضع المليئ؟ لا. لا تقال إلا أمام القاضي عند إقامة الحد فقط طبعا والتعليم من باب التعليم يرجوز أن إحنا نقولها باب التعليم أما في غير ذلك لا ما ينبغي نحن نقول مثل هذا الكلام لأن هذا الكلام مما يستحي منه في العادة والله أكبر أنا عيشة قالت لها قالت عيشة فقلت لها أفل لك معناه استحكارا لها ولما تكلمت به وهي كلمة تستعمل في الاحتقار والاستقذار والإنكار طبعا مش بتحتكر المرأة أقول يعني أستقول كلام دا ازدتوا ليه وسط الرجال تستحي حياءا شديدا عيشة رضي الله عنها قال الباجي والمراد بها هنا الإنكار تنكر عليها مثل هذا الكلام أمام الرجال في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه في الرواية الأخيرة قال تربت يداكي قالت تربت يداكي وقلت يعني أصابتها الألة اللي هي الحرب يعني كأنها يبتد عليها أن حرب تصيب إيديها هزة الكلام في وجود الرجال طبعا أنكر عليهم سلم ذلك وبينا لها الحكم في المسألة خلاص الحمد لله خرجنا من, إيه؟ من الباب ده بأن وصفت مني الرجل والمرأة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال لم تدفعني فقلت الا تقول يا رسول الله فقال اليهودي انما ندعوه باسمه الذي سماه به اهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان محمد الذي سماني به اهلي فقال اليهودي جئت اسالك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ينفعك شيء ان حدثتك قال اسمع باذني فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال سلم فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والثماوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر قال فمن أول الناس إجازة قال فقراء المهاجرين قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة قال زيادة كبد النون قال فما غذاؤهم على إثرها قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها قال فما شرابهم عليه قال من عين فيها تسمى سلسبيلا قال صدقت قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان قال ينفعك إن حدثتك قال اسمع بأذني قال جئت أسألك عن الولد قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله وإذا على مني المرأة مني الرجل آنف بإذن الله قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي ثم انصرف فذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاء آتاني الله به وحدثني درعنا الحديث بقى في زيادة اللي هو لم يقل أذكرا أو آنثا ولكن قال أذكر وآنث أذكر وآنث سبحان الله يعني يمسلم ما كان يعرف هذا الجواب ولكن أطلعه الله تبارك وتعالى عليه في الحال صلى الله عليه وسلم يعني يمسلم في, في رحلته في الإسراء والمعراج سألوه عن أشياء ما رأىها صلى الله عليه وسلم فمثل الله تبارك وتعالى بيت المخدس بين عيني صلى الله عليه وسلم يقول إيه فأصابان الهم لما سألوه صلى الله عليه وسلم أصابه الهم لأنه لو, لو ما أجابش على الأسئلة هاي يتهموه بالكذب حديث كده يعني الحبر اللي هو العالم العالم من علماء اليهود حبره العالم من احبار اليهود طب الحبر مطلقا هي العالم سواء كان من علماء اليهود او من غير يهود ودليل ابن عباس حبر الامه, حبر الأمة فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعه كان كاد يسرع منها ده طبعا في حرص من رضي الله عنهم وتعظيمهم وتوقيرهم لجناب النبي صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم دي فكرتني باقعة مين لما دخل عروة بن سعود الثقف يعني سلم المسجد وكان المغير ابن شعب يقف بجانبه كان ابن عادة العرب كان أحدهم إذا كلم الآخر كان يضع يده على لحيته يمس لحيته فكان كل شوية عروة يضع يده على لحيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان المغير ابن شعب واقف يضربه بإيه بظهر السيف يقول أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم تكرر منه ذلك الأمر تقريباً ثلاث مرات فقال من الرجل؟ يعني عروه يستنكر أنت تضربنا على إيدي ليه فقال الله عليه وسلم هذا المغيرة ابن شعبة قال له أي غدر ما زلت أسعى, أسعى في غدرتك لأن المغيرة عند إسلام كان رايح يسلم وكان معه بعض القوم فقتلهم وأخذ ما لهم وذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلتهم وأخذتهم ما فهذا لك يا رسول الله قال أما المال فلا فلنقبله منك وأما الإسلام فنقبله منك فطبعا العروة كان عم المغرب من شعبه فقال له إيه ما زلت أسعى في غضرتك يعني ما زلت بسدد إلى الآن دية هؤلاء الثلاثة وانت جاءت ضربنا على إيدي بالسيف ودي طبعا فيه توقير وتعظيم لجناب النبي صلى الله حتى أن عروة لما خرج من عندنا قال إيه أيها الناس جئتكم من عند خير الناس فوالله لقد وفدت على ملوك الأرض قصرى وقيصر والنجاشي فما رأيت ملكا فما رأيت أصحاب ملك يعظمون ملكهم كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم فوالله ما كانوا يحدون النظر إليه فعظيما له وما كانوا يرفعون أصوتهم عند إجلالا له صلى الله عليه وسلم وما تنخى النخامة فسقطت فيها بأحدهم إلا وأخذها وذلك بها ما استطاع من جسده وما توضى الا كاد يختتلون على وضوئه وان الرجل قد عرض عليكم خطه رشد فاقبلوا دي الرساله اللي خرج بيها عروه بن مسعود يعني الصحابه رضى الله عنه لقنوه درسا هو من خلفه لهم يعني معنى الكلام إذا كان هذا هؤلاء الناس أو هؤلاء القوم يفعلون هذا مع قائدهم فكيف يصنعون باعدائهم اذا كان حبهم وتعظيمهم للنبي صلى هذا الحد كيف يصنعون معنا نحن كاعداء فبيقول لهم لا الراجل عرض عليكم خطه رجل اقبلوا كلام محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم والقصه طبعا مشهورة ومعروفه في صحيح البخاري وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لما الراجل بيقول له انا سميته باسمه الذي سماه به قومه فقال سماني اهلي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا باب في وضعه باب التواضع منه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اليهودي لما يقول له أسألك عن شيء فقال إيه قال له إيه أينفعك أينفعك شيء ان حدثتك فقال أسمع بأذني أسمع حتى في صدق يا أخي كان عندهم زنان يعني هذا اليهودي كان يتكلم بصدق معناه سلم بما بيلتويش ويلفش ودور لا بيقول أسمع بأذني إن عجبني الكلام عجبني ويعجبنيش بأنت بش رسول ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل نكتا بشيء صلى الله عليه وسلم في بعود ونحوه في الأرض وطبعا إنسان لم يفكر في مسألة ممكن يعمل أشياء يعني حتى أنهم بيقولوا العباقرة لما يفكر بفكر بطلة معينة مزاي غيره فشوف حال إنسان لم نكت في إيه في الأرض وكأنه يفكر هل يعني يعني يجعل هذا الرجل يسأله عما يريد أم يرده فنكت إنسان هذه النكتة لأنه يفكر ثم قال له سل وفي هذا دليل على جواز فعل مثل هذا وأنه ليس مخلا بالمروءة طبعا قوله فمن أول الناس إجازة يعني جوازا وعبورا ما تحفتهم تحفدين باب الهدية يعني ما يهدى إلى الرجل ويخص به ويلاطف طبعا تحفتهم يعني الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرة على قلب بشر اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفسا ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء ما كانوا يعملون نسأل الله الجنة ونعيمها قال له زيادته كبد النون اللي هي كبد الحوت يعني كبد الحوت بقول لك أن ده طرف الزيادة دي اللي هي طرف الكبد وده أطعم شيء في الكبد كأني أتخيلها الآن يعني. في حاجة في الكبد لو شفتها كده دفعنا بطعمها طبعا دي الدنيا ما بالوكه بالاخره ليس بينهما الا الايه فقط ليس بينهما الا الاسماء فقط فنسال الله الجنه اللهم ارزقنا الجنه يا رب شوف الصحابه رضى الله عنهم كانوا يشعرون بمثل هذه المواقف يعني الحديث هانظلي كان بيقولوا ايه فتخبرنا عن الجنة والنار كان رائعين سوف يخبر عن الجنه والنار كان الاثنين قدامه يمشوا امامه فتخيال الرجل بقى بيشوف الجنة قدامه بوصف لها. صلى الله عليه وسلم بقى بيها أمي فالوصف مبالج بما فيها بقى والوصف نفسه تطير منه العقول يعني لما قال إن, إن طير الجنة مثل البخت البخت اللي هي؟ الجمل, الابل الطير زي الجمل شوف جمل ويطير، ده في المؤمن في الجنة فيقول أبو أكر ضي الله عنه أرضاه تلك إذا لناعمة إذا الطير قد الجمل تلك إذا لناعمة فقال النبي صلى الله عليه آكلها أنعم منها آكلها الذي يأكل يرد يا من أكل من الجنة صلى الله عليه وسلم انت عارف الله انت ساعت وانت بتتكلم عن وصف الجنة ممكن ما تعيشهوش انت بتكلم, ممكن, انت بتكلم. ممكن, ممكن تسرح في حاجة انما انا كلما اتخذ النبي صلى الله عليه هو كان شوف كده يتكلم مع الصحابة نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبرنا عن الجنة والنار كأن رأي فإذا عدنا إلى بيوتنا عفسنا الزوجات والضيعان فنسينا ناس اللي كان في المسجد فاتهم نفسه بإيه ممكن انت الآن تتكلم ونت ناس الكلام ما تحسهوش ما تحسش بهذا الكلام سبحان الله كانوا في نعيم مقيم فعلا الله الله إخواننا الصحابة دول الصحابة دول فعلا زي ما قلتلك قبل كده يستحقوا كل وصف ووصفهم الله تبارك وتعالى رجال فكرت فيها؟ أنسألتك قبل كده الكلمة لي؟ رجال تحمل معانا على فكرة كثيرة جدا رضي الله عنهم ورضوا عنها الصحابة دول جيل فريد فعلا عقمة أرحم النساء انتلت مثل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي الشيئاء ويكفرون الصحابة رضي الله عنهم كلهم العنون طبعا ناقل الكفر ليس بكافر طبعا الخلاف المشكور من علماء السنة هل هم كفار أنفستاق وأنا أمين لكفرهم أمين للكفر لأن الكفر الكلام فيه أقوى أنه مخالفة, مخالفة صريحة لظاهر القرآن الله عز قال رضي الله عنه مرضى عنه محمد رسول الله والذين معه أشداءه على الكفار وحماءه في آخر آية ليغيظ بهم ليغيظ بهم مين فنقل غير واحد من استلف أن من اغتاض من صحابة النبي سلم فهو كافر لأن الله عز وجل جعل من صفاتهم أنهم يغيظ بهم الكفار فهؤلاء يغتاضون من صحابة النبي انا أنا قرأته عجبا أن بيأتوا في يوم عشراء بيجيبوا عزكم الله ظن نعجة عزكم الله وبسموها باسم عائشة وظلوا يضربونها حتى الممات من شدة غيظهم على عائشة رضي الله عنها وينتفوا شعر سخلة دبة انتفص عراء حتى الممات نظر انتقامهم من السيدة عائشة رضي الله عنها ويزعمون طبعا أن مهديهم سيخرج ويحي عائشة ثم يقيم عليها الحد نعوذ بالله وهذا كفر صريح بالقرآن إن الذين جاءوا بالإفك منكم أصبتوا منكم لا تحسبوه صرر لكم بل خير لكم فالله تبارك وتعالى برأهم من فوق سبع السماوات وهم يقولون أن مهديهم سيخرج ويقيم عليها الحد فنصلا للعفو والعفية نصلا هم يقرؤونه ولكن كراءتهم له بغير وعي ولا فهم لأنهم يتعنون في القرآن كل هذا القرآن محرف يا أخي قالوا أن الإيمان كله هو علي ابن أبي طالب علي ابن أبي طالب هو الإيمان كله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله في الأخيرة من الخسرين قالوا من يكفر بولاية علي لأن علي هو أعلى لم لا لا لا لم يتدبروا القرآن لأنهم يزعمون أنهم حرف وهذا الوحد يكفرهم لأن الله عز وجل الله وكل التوراة لليهود فحرفوها ووكل الإنجيل للنصارى فحرفوه أما القرآن لم يكله الله تبركت على علينا قال إننا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون فكلهم يقولوا أن القرآن حرف وأن الصحابة كفروا وارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أو ستة أو سبعة أشهر زيان بيقولوا لأنهم أرادوا أن ينزعوا ما في القرآن من آيات كانت تفضحهم والعياذ بالله وسبحان الله أن النسلم مات وهو راض عنهم وبشرهم بالجنة ثم هم يأتوا بعد ذلك يقولون أنهم خانوا النسلم بعد موته طيب يا أخي خانوا النسلم بعد موته هل الله عز وجل يترضى عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنهم في القرآن ثم يأتون بعد ذلك وينقصون على أعقابهم هذا تكذيب صريح للقرآن لا هو ممكن يقول لك بعقدة البداء بتاعته ان ممكن ممكن عقدة البداء هي مؤداها أن الله عز وجل لا يعلم الجزئيات يعلم الكليات فقط بمعنى لا, يع... لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها ولا يزوى الله يعني ربنا سبحانه وتعالى قال إن المهدى يخرج عند سنة سبعين ربنا قال كده فقال قتل الحسين قبل سنة سبعين فقال فأجل خروجه لسنة مئة واربعين لأنه بدأ له ذلك لأنه كان لا يعلم بمقتل الحسين هل هذا يعني بعد الكلام كفر؟ يعني هذا كفر بواح بالله تبارك وتعالى عقيداتهم كلها أنا دا أدري جامعوا بين اليهودية والنصرانية والمجلسية يريتهم مثل أصحاب دين واحد لأديانهم لا متعددة أديان متعددة وعلى فكرة مفيش واحد فيهم عنده عدل وإنصاف في واحد فيهم وطبعا تكلم عن المتعة وحد ولا حرج عندهم أنواع للمتعة قرأتها قبل ما يجي دلوقتي حوالي من خمسة وعشرين نوع زواج متع عندهم واستحلال للفروج بغير وجه حق حاجة في ممتال عجب انا ما ادري الناس يعيشها ازاي اصلا يعني والله انا ما ادري يعني غلبوا خبس اليهود وضلال النصارى غلبوهم اتوا بأشياء انزل الله بيمن سلطان وهذا الخمين الكافر الهالك ياسوب بن نبي صلى الله عليه وسلم صراحة ويزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بالتقية ايه ده ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخاف من المنافقين ولذلك لم لم يذكر اسماء الائمه ما هذا الكلام؟ كل هذا يعني افتاروا على الله ورسوله الكذب فبعد كده هل بعد هذا الكلام نقول انهم إخوانا وان قضيتنا قضيتهم لا والله اخواننا ما ينفعش فلاشكون نستاذ هذا الكلام صل على افضل افي واول فوق بينا جالنا اسوان المخرج ان احنا نبين للناس عقيده الشيعة وان احنا نتعامل معهم لا نتعامل معهم الاطلاق ونغلق الابواب نغلق لان شر مستطير يعني انا انا في وجهه نظري لو دخل يهود والنصارى لبلدنا وقعدوا يقتلون هيكون اهون عندي من ان الشيعة تدخل وتقعد تقتل فينا اهون عندي ان هؤلاء جمعوا بين كل قبيح كل الاشياء القبيحه في كل الديانات جمعوها والعفو بالله وما ارادوا بذلك الا انهم ارادوا ان يصبوا رسول الله لما أحد الولاه مسك اثنين من الشيعة الرافض فقال له انتم يعني انتم تريدون أن تسؤوا إلى رسول الله قال لا نحن لا نسيء إليه، احنا نسيء للصحابة فقط قال له القتل وإلا تتوب، قال له القتل فاختر القتل وما يرجع شيء فمسك التاني فالتاني خافنا القتل قال له قل لي الحقيقة وأتركك قل لي أنت, انت دلوقتي عاوزين تنال من جنب السلام قال نعم أردنا أن ننال منه فلما أردنا ذلك لا يصدقنا الناس الناس عمرهم ما يستدقونا أننا ننال من جنب السلام فنلنا من صحابته حتى يقال رجل سوء له أصحابه كما يقول الإمام مالك أرادوا أن يقول عن الرسول السلام أنه رجل سوء وله أصحاب سوء وكفروا بذلك والعزو بالله والإمام أحمد ليه الويتين في القضية هل هم كفار ويقتلوا ولا هم فستاق فليه قولين في المسألة ولكن طبعا الشيخ الإسلام تيمية رجح أن هم كفار ويقتلون على كفرهم وطبعا ذكر عمل مقارنة بين اليهود وبين الشيعة وجدهم اتفقوا في 19 نقطة من عشي النقطة في مسائل الاعتقاد يهودية صرفة تيجي للنصارة اللي أم يتفقوا مع نصارة في السلوس عندهم سلوس على فكرة سلوس المعرفة تعرفوا كده تعرفوش الشيعة عندهم سلوس المعرفة يقول إن نقلوا وكذبوا وفطروا على النبي سلم الكذب قال ان النبي يقول قال لعلي يا علي ما عرفني إلا الله وأنت وما عرف الله إلا أنا وانت وما عرفك الا الله وانا بيسموه عندهم كده سلسه المعرفه يعني مفيش حد عرف ربنا غير نفس اللهم عليه ومفيش حد عرف النبي غير علي وربنا ومفيش حد عرف علي غير الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم ده بيسموه عندهم سلسه المعرفه كان نصارى ولا ربنا نجينا من الفتن نعم العوام على كلام العلماء قالوا ان هم ما عندنا جهال ولا يكفرون الا باقامه الحجة عليه لازم اقامه الحجة الرسالي عليه العوام طبعا مش فاهمين خطوره المساله ما فهموش خطوره القضية. ولذلك الفصيل الوحيد اللي يتكلم عن الشيعة السلفين في مصر بس أنا لما بقعد مع عوام وكلمهم بيستنكروا نكرشة جدا مسألة الشيعة فضل الله عز وجل يعني احنا عندنا في مصر العوام بيكرهوا الشيعة ككرهم لليهود قلة من العوام اللي انطلق عليهم مثل هذا الكلام إن إحنا ليه ما نتعمش معه ما هكذا متعمى على اليهود والنصارى نقول أن عداوة اليهود والنصارى ظاهرة لا خفاء فيها أما عداوة هؤلاء فمختفئة بدليل طقية عندهم هو معك بالتقيه عنده التقيه دين وتسعه اعصاد الدين عنده تقيه ولا دين لمن لا تقيه له وان التقيه واجبه في اهل السنه عند اهل السنه هو يتعامل معك بالتقيه ويقول الى قيام الساعه الى المهدي التقيه واجبه الى خروج المهدي الى ان يخرج قائمنا او ان قائمنا كما يقولون فانا بتعامل مع اليهود والنصارى لان العداوه ظاهره ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع فبتعامل معهم لانني سلم كاني بتعامل معهم واتعامل معهم بالقسط والعدل كما كان احمد عليه وسلم اما هؤلاء يظهرون أشياء ويبطلون اشياء اخرى بدل ما هو كل الكلام اللي انا قلته الان بينكروه يقول لك لا انتوا بتستروا علينا الكذب تقول له طيب ما هو التبروسي قال والكليني قال والنوري قال ما هو هو التبروسي نور تبرسي وصاحب الانوار النعماني قال يقول لك هذا الكلام كذب وافتراء انتوا اللي بتخترعوه طب ما هو بالجزء والصفحه يقول لك طب المراجع الكلام يقول ده يقول أقول لك كما رجعته طب انا هرجع للمسألة وشوف كده هم مقالوا ولا لأ عشان يطلع منك ويطلع من المأذك اللي هو وقع وهو للأسف أجل من حمار أهلي فإحنا بنقول احنا التعامل الظاهر مع العدو الظاهر واضح انما العدو الخفي ده اللي تخاف منه ولذلك إحنا لا نتعامل معهم لأن عدواتهم ليست ظاهرة لا يعلم عدوات هؤلاء إلا من قرأ تاريخهم الأسود إن تاريخ السياة كله مملؤ بالخيانات ناس الله السلام وطبعا المخرج ان احنا نكتهد في معرفة مذهبهم وانحنا نبين للناس حقيقة هؤلاء ونبين للناس انهم عندهم دين ليس كدين اهل السنة والجماعة ونبين لهم انهم اصلا عاوزين يحكموا العالم ويهيئوا العالم لمهديهم المنتظر الذي ينتظرونه اللي هو دلوقتي موجود في سرداب سمراء وفي بعض الناس منهم يجروح كل يوم يقف عند هذا السرداب وينادى عن المهدي ان يخرج فيمل حتى الغروب فما يخرجش ام الشين وفي جزر القمر الرجل عليه الرجل اللي ماسكهم الان دلوقتي كان هذا باطني رافضي شيعي كان يبطن الرفض يبطن الرفض واظهر إن هو من اهل السنه والجماعه فالناس انتخبته وطلع واول ما مسك الحكم مسك اهل السنه والجماعه عملوا فيهم ايه بقى هناك اللي هم كانوا طلبه علم هنا بيقولوا ان هو اللي ما بيسميش في الصلاه يجهر بالبسمله في الصلاه يعرف ان هو وهادي ياخدوا حط في سجن هذه العلامه علانة يعني الأخ اللي يدخل لصلي الإيمان لا, يج لا يجهر بالبسملة في عند قراءة الفاتحة بيقبضوا عليه وحطوا فين في السجن لغاية ما يسقطر على البلد ويقضع على أهل السنة والجماعة وده مقربه ليه مش معنى أهل السنة والجماعة اللي بيقضع عليهم في كل مكان وزمان لأنهم هم أعلى من ناس بأحوالهم وعقائدهم دون غيرهم الله مستعب نعم هو أول فوجة ودلوقتي الاتفاقيا ينزل مليون سائح إيراني كل سنة في مصر لله ثم للتاريخ لحسين المنسوي هذا كان شيعي فربنا هدى لعقيدة أهل السنة والجماعة وقال له عنهم فضائح وإن كانت مش كل الفضائح ذكر بعضها وهذا الرجل قتل قتلوه غدرا اشرب الخير يا اخي والله انت طيب طيب جدا يعني طيب مش فاهم القصه رايحه فين بتقنع <تصفيق> مين سيدي بتدعو مين انت تروح شرم الشيخ هتروح الاماكن ديت وتشوف العرض عشان تقول ان انا ادعو الشقه هناك اذا انا هو اللي جاي اصلا هو نازل عشان ادعوك وهيشوف في الناس في الحرم مصر جزاك الله خير اصبر شيعوا الناس في الحرم واهل مصر ام الدنيا <تصفيق> أنت تعرف عبد الله بن سبع اليهودي لم يجد ملجأ يلجأ إليه إلى أهل مصر وهما اللي صدقوا في عسنان وخرجوا معاه لقتل عسنان تعرف كده تيجي الايه والدول الفاطمية شوف ما سلمها عاملة ازدائي أنا بتكلم عن بداية الشيعة من عبد الله بن سبع اليهودي فإنت تقول إن إحنا نعمل معهم كيف تفعل ذلك أنا هنا في ابن تيماء مرات كنت بتكلم عن الشيعة وقلت له كفار وعامهم يعني لابد أن قام رجل كلني في المسجد وصرصر وعلى صوته وكأنه شيعي يقول لنا عشرتهم ما فيش كلام ننتم تقوله ليه لأنهم قلت بيتعاملوا بالتقية مع أهل السلم مع المسلمين جميعا التقية دي يظهر لك الحب والود والمودة ولكن هو في جوه يحمل لك كل كل هو ولو نال منك لاستحل استحل عرضك واستحل مالك واستحل دمك بدليل انه عندهم المطعة الكبار بس هم اللي بيستمتعوا بنساء العوام بتوحهم ما ينفعش شاب من الشباب العوام ان يستمتع بزوجة واحد كبير منه ودي كانت عملت مشكله كبيره هتلاقوا في الله ثم للتاريخ اقراوه هتلاقوا الاحسن مصاب وذكر القصه ديت ان هم الكبار بس هم اللي بيستنفعوا اما الصغيرين لا المتعه بينهم بين بعض انما بيقول الشاب كده الشيعي بيقول له طب انا استمتع بزوجتك او باخت قال لا هو حلال لنا حرام عليك انت فقال اتحر اتحلون ساء لكم وتحرمونها علينا والله انتهجنا منهج اهل السنه والجماعه خلاص طالما انتم كده خطر في منتجات خطوره فاحنا لازم نحطط لمستر وزير قضايا في الاعتبار وندعو الناس يعني دور على شيء في كده في مؤسسه حكومه شايف كده لازم يكون في وقفه حازمه لهذا البا دي بص بقى زي ما قولوا بقى يعني الحكاية حكاية موت اه دي حكاية لا انا اسمع ان فيه خطوات انا اسمع ان فيه خطوات طبعا اسمع على فكرة اولا معنى مست يعني اعرف في كان بلد مشيخ كبار جدا بيعمله زحف جامد جدا في حاجة زي كده وفي اسكندرية من اسبوع وقف وقفة شديه جدا في سيد جابر من اسبوع عشان الشيعة قضها الشيخ محمود عبد الحميد ربنا احفظه وقفوا وقفوا جديدة هناك من اجل الموضوع الشيعي نعم ودن من طول ودن العجيب للأسف أهم حاجات بنزين عجيب والله شعب عجيب يعني. احنا كده خلصنا الباب يعني احنا كلمنا فيه قبل كده في مفرادته قبل كده نقف عن باب صفحة بسط الجنة اروح عندهم ارث التوراة ارث او رجل او من اهل العلم ولذلك هو كان ايه قال لك حبر النحار اليهود من اهل العلم اللي هم قروا وطلعوا زي بالظبط كده العلماء ورثة الانبياء عندهم كده وطبعا هو احنا عندنا الشيعة تقول ان الائمه ورثة الانبياء بل يزعلون من الانبياء حتى العزم من الرسل تقول ان العزم من وأجمعه على ذلك أطلقه على ذلك والعزم الله وإن عليها هيخف في آخر الزمان ويحمل لواء وكل الأنبياء وراه أما للمهدي بقى المنتظر بتاحهم لو تعرف اللي يعمله ده أنت يعني ما فرض نبكي هيطلع بين الركن والمقام ومجبريل عليه السلام ينزل لبيعه وينادي يقول يا, أهل، يا أهلي وعشيرتي يا من أدن الله أن يقوم فينصرني قوم فهيقوم المشرك والمغرب الرجل يكون على فراشي يجد نفسه عند في مكة والراجل يطير في استحاد والراجل يمشي على المياه طب مين أعظمهم يا مولانا؟ قالوا اللي يمشي في استحاد مش عارف ليه يعني بنزينة. عشان منزين عشان منزين الله يبا الله وحمدك السلام أستغفو بطير بس عشان يعني تحسوا بخطورة القضية اقرأوا اقرأوا في المذهب مذهب الشيء اقرأوا عشان لما تيجي تكلم الناس يعني في الحمد لله أنا برا أن في برح أماكن فيه إخوة لها قبول عند الناس فاللي عنده قبول عند الناس ده المفروض يكتهد في حاجة زي كده ويبين للناس هزي القضايا على أقل تقدير بأن تبلغت وأعذرت إلى الله يتبرك وتعالى أنك ستسأل ستسأل عن هزي القضايا وإن كان الواحد أحنا بيعوز يصرخ نفس الدنيا كلها تسمع الكلام نحنا بقوله بس فين؟ الله مستعان لله ثم للتاريخ وطبعا في كتاب وقفت عليه كان صغير بس عجبني يعني هل فرحت بالشيعة كان نزل أيام برضو مثالة جنوب لبنان وما فيها بهذا المدعو النصر وما هو بنصر حسين موسوي هو كتاب مشهور باسمه فيه الشيعة والتشيعة طبعا لحسين إليه ظهير هو أتكلم يعني هو جاب تاريخ الشيعة كله وأتكلم عن حقيقة الشيعة وفيه تصرب الفكر الباطني بس ده ما قادر كان موجود ولا لا لأنه عندي بقاله مثلا 25 سنه مثلا او 20 سنه ما اعرفش انا كنت جايبه منين اصلا بس كتاب قيم جدا بيتكلم عن طبعا فضائح الشيعة وعن تغلغلهم وسط العالم الاسلامي من منذ قديم الازل تغلغل الفكر الباطني لمين عامله الله فكر الخوارج والشيعة ممتاز مطبوع اه مطبوع ومسمين خصم على الخارج وخصم على الشغل ربنا ينفع بيه ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ايه ده بس هو فكره الخروج دي